والعفو والاحسان هذا ديننا دين الاسلام إ دين ل و أ أن ش د محمدا ع ب الأحباب د يتجدد ه ورسوله أيها الإخوة لقاء يتجدد وهذا الإخوة لقاء ي ن ا م ع فضيلة ا ل صلاح أبو اسماعيل والحياة ش ي خ حازم أبو نتوقف ا ا ل ن ه ا ر د ة مع ا ل شيخ حازم عند معنى مهم جدا حنبدا أ بكلامنا تيمية لشيخ الاسلام م ح و ر ي ة جدا لهذا قالوا يعني بالعدل قامت السماوات و ا ل أ ر ض وزي م ا ح ا و ا تكلمتنا قبل كده في موضوع عبد الله بن ر و ا ح ة أ ن شهد اليهود بهذا المعنى قالوا بهذا قامت السماوات و ا ل أ ر ض صدقت حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ا ل ح ق ي ق ة أ ن العدل على عكس ما قد يتصور الناس أ ن كل الديانات ا ل س م ا و ي ة أتباعها يرون أ ن العدل فريضه بالعكس الديانات ا ل أ خ ر ى حاليا بعد أن ح ربما ف و ه ا ر تتبنى أ ن الظلم هو ا ل أ س ا س فيقولون مثلا ليس علينا في ا ل أ م ي ي ن سبيل فاذا إ ذ ظلمنا غير اليهودي اليهود يقولون غير ه لو ظلمنا غير اليهودي لا هذا مشكلة. لا مشكلة. إنما يقيمون العدالة في نطاق、آخر. كما قال الله تعالى عدل مشكلة يقيمون في آخر ي ع ن ي إ ن ه م يقتلون أ ن ف س ه م وربما ي أ س ر و ن أ ن ف س ه م ويقاتلون أ ن ف س ه م لكن و إ ن ياتكم أ س ا ر ه تفادوهم وهو محرم عليكم إ خ ر ا ج ه م فتؤمنون وتكفرون ببعض فاضطراب الكتاب الديانات المقاييس عند ببعض ببعض أصحاب الديانات الأخرى جاء فاصبحت ر ع عن تحريفهم لدينهم هم حرفوا أ عندهم مقاييس م ض ط ر ب ة ل أ ن ه م يحاولون أ ن يوفقوها ب أ ن يعني ف س ه م شيء ج ا ء ت هكذا م ن عند الله عز الله أما الإسلام وجل ف إ ن دين ه العدالة ي ي قائم ا ا على ل ق م س المنضبطة والمسلم ربما ي ع ل م أ ن ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة لما اتهمت في حديث ا ل إ ف ك نزلت ا ل آ ي ا ت من فوق سبع سماوات تبرئها لكن المسلمون ربما لا يعلمون ن أنه بأنه نزلت من فإذن كنا نتصور أن أيضا اتهم يهودي اليهودي جريمته اخترفها لما جوال الآيات المسلم التي ل ل سماوات م ا ا تبرئ وتوقع دقيق في ي فوق سبع رب سرق ع يوحي إ ل ى جبريل وجبريل ينزل يبلغ الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والرسول يبلغ أمته كل ده امته ن دفاع عن يهودي عن ن الناس عداوة للذين أمانوا النفس المسلمة وجعله خلقا أصيلا من أخلاق المسلم أن ذ أم أشد أعماق أصيلا الإسلام المسلمة المسلم شوال شيء عداوة دقيق العدالة فإذا خلقا أخلاق وجعله غرسه س في في ي ق ي في م مرحلة حاسم حتى الضعف يا أستاذ د لسه الإسلام بيقوم وكن يعني كنت بسمع كده في بعض التفسيرات ا ن ه كان المجتمع في ح ا ج ة ساعتها ان هو ه ايه يعني ما يشوش ا ل ص و ر ة على المسلمين وعلى رغم ذلك ا ل ق ر آ ن كان صارم في هذا المعنى يعني, إيه ما يشويش الصورة. يعني مثلا ا الصورة يشويش يعني م في هذا الوقت كان المفروض لسه الاسلام بادئ ومطلوب ان المسلمين نداري على المسلم اللي مثلا غلط ا ل غ ل ط ة دي انما ا ل ق ر آ ن كان واضح القرآن لم يكن واضحا、فقط. القرآن احيانا اشتد على المسلمين نعم. يعني مثلا لما حدثت الواقعة واقعة الشهر الحرام、آه. ان المسلمين قاتلوا في الشهر لم على الحرام فقط يكن يعني نعم في حدثت المسلمون في هذه الواقعه بالذات كانت ا ل م ش ك ل ة عندهم ايه انه لو تركنا هؤلاء حتى ينتهي الشهر الحرام ينتهي الشهر الحرام سيدخلون في الحرم يعني الزماني هيدخلوا في, ال... يعني إذا خرجوا من الزماني المحرم هيدخلوا في المكاني هيدخلوا في المكاني المحرم. فقالوا طيب يعني من النطاق النطاق النطاق اذا خرجوا المحرم المحرم فقالوا نستهين هو طبعا ليست استهانه ولم يقصده لكن نستهين ب ح ر م ة م ك ة كبلد حرام ولا بحرمه ة ش ر الشهر ح ر م فقتلوا في الحرام ف ل م ا جاء ت ل ه للكفار ومع انه كان ممكن يقول لهم أنتم, انتم تلومون ت على المسلمين انهم قاتلوا في الشهر الحرام وانتم فعلتم كذا ايها الكفار وفعلتم كذا وانحرفتم بكذا وهددتموهم بكذا وانما بدا أ ل ا ل ق ر آ ن ب ا ق ا م ة ا ل ع د ا ل ة اولا ي س أ ل و ن ك عن الشهر الحرام فيه قتال فيه قل فيه ختال ف ي ه ك ب ي ر يعني、م. هي ك ب ي ر ة من الكبائر、نعم. ولا يصح أ ن تفعلوا هذا فإذن اول شيء أ ن ا ل إ س ل ا م أ ع ط ى النصف من نفسه、نعم. كذلك لما قتل بعض المسلمين بعض الصحابة المسلمين بعض الأشخاص النبي ا ا ش خ ص ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دفع ديتهم مع ان هؤلاء الاشخاص كانوا كفارا ولكن دفع ديتهم لان قتلهم لم يلتزم بالاحكام الشرعيه فالاسلام سواء في م ك ة في م ر ح ل ة الاستضعاف او بعد ان قامت ا ل د و ل ة اعطى الانصاف من نفسه اولا وانا عايز اقول ان ربما نحن عايز لحضرتك ربما نتصور ا ل ع ر ب الجاهليين قريش لم تستجب ل ل د ع و ة ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاءهم فرفضوا وكذبوا اعطاء العدالة من ن فلا س ف شك ط ب ع ان هذا ه الكلام كان جديدا ان انه قريش في ا ل ج ا ه ل ي ة كانوا ظلمه ة ظلمة ما. اللي、أي. كان ن ع د م لما عملوا حلف الفضول انهم اجتمعوا لهم بامواله من بيظلموه امواله وبيظلموه ده ده وبيعتدوا وبياخدوا ايه لأيه حلف الفضول حلف الفضول اللي بيجي لهم من الخارج بيأكلوا عليه فجلسوا قالوا هذا خطر على السياحة بيجي خطر هذا وخطر على الرواج الاقتصادي وخطر على جذب رؤوس الاموال ا ل ا ج ن ب ي ة ومكة بلد تجاري فعملوا حلف الفضول قالوا لا, لا نعتدي على غريب ولا اجنبي حتى يأمن الناس صناعة فكانت فكان فكون ان على على زراعة اعجوبة على حتى التجاري التي التجارة دخلت غريب فيفضل في ليس فيها وليس فيها قريش ولا اموالهم الرواج ملها الاسلام رأس يأتي مكة مكة هذه ليقول إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى ة بل يقول للمسلمين ل شيء أخر ع آية في في يجي مثلي أي يقول قوامين يعني قوامين العدالة قوام صيغة العظمى كلام القرآن واحد كونوا بالقصد بالقصد قوام مبالغة على مسلم له عن إنه أو يعني كن دائم القيام ا بالعدل لا、نعم. تنفك أ ب د ا عن القيام بالعدل、نعم. شغلتك انك تفضل تساوي ا ل أ و ض ا ع وتستقيم ض ب بحيث ط ه ا ت كلها على النصف و ا ل ا س ت ق ا م ة والعدال ة عايزة حتى بروح وأحفظه وأنت تبغض أتاجر تقول على وأنا السوق ولادي يدخلوا أنا أنا أريد أن بنزل الدين القرآن الجنة إنما طب ربي شغلي فاضي فاضي راجل عايزة صلي لي لهم انت مسؤول عن ا ق ا م ة العدل في ا ل د و ل ة وفي البلاد وفي كل ماتروح حتى انت يا مسلمين ما من مسلم منكم الا وهو مسؤول كونوا قوامين ب ا ل ق ص شغلت ل ا ا ن س حراسة على <تصفيق> حضرتك فالحقيقة برغم الكرهة كرهتم المشركين يترك العدالة المجتمع واما ما الان اذا ما شاء مسألة الاسلام على تفضلت الله لم دي في بي يعني تكئه تكئه تلكيكه ب ا ل ل غ ة الدارجه ا حتى أ ج ا و ز العدل البغض قال ولا يجرمنكم شنان قوم على أ ل الا ت ع د ي و تعدلوا تقصدوا إنهم قاتلوكم أنهم ل ط ك بيوتكم م أن ص و ك م المسجد عن يعني حتى برغم أ ن ه م ذبحوكم وقتلوكم و أ خ ر ج و ك م من دياركم وهجروكم منها واعتدوا و ر ض و تعدلوا ي معهم طيب مش بغض الحب مش قال ولو على أ ن ف س ك م أ و الوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن يعني لو أ ن ت بتبغض الكافر تعدل معه ولو بتحب أ ب و ك وعمك وخالك وابنك تعدل معه م ف إ ذ ا لم يترك لي سببا من ا ل أ س ب ا ب التي بسببها استطيع أن أنحرف عن خط العدالة طب يا جماعة الرجل ده ده إيه؟ أنا عايز أعمل قال ما أنت تجازيه تعدل خط طب إيه فيه شيء يمكن عن أعمل أن أقوى أن أن حرف لك ده ده ده به أن تعدل عنه أ ن أن أن أن تحقق ع يعني د ل أن ت العدل لمن ظلمك, في من ظلمك حتى ولذلك كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يجاوز العدل حتى مع هؤلاء والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل الناس يعرفون هو ذ ه ا ل الرجل ق واقعة ع ة ا ل وقال له كلمة قال له ذ وجذبه ي يا بني أمسكه من مجمع إنكم ثوبه عبد ا م ط ا ل ب ق وعمر م مطل ل أنت ا ي ل شكلها ل ة بتاعتك كذا ك ة الصلاة لا يصح. وهي عدوان. النبي عليه الصلاة والسلام ل عدوان ا يصح وهي هو ج ل أخطأ وعمر نهره فالرسول عليه الصلاة والسلام عليه راى أن لأن فيه ظلم حصل. انني、نعم. فزعت الرجل الذي يطالب بديني هو أ س ا ء في ط ر ي ق ة المطالبه、نعم. لكن إ ذ فزعته حدث شيء من الظلم、نعم. ولذلك أ ر ا د أ ن يعيد ميزان العدل فقال له و أ ع ط ي ه جزاء ما روعته الله أكبر. جزاء الترويع وعلى فكرة أنا لما أشوف النهاردة بعض البلاد ال ال ال الأجنبية يجعل اقتراب السيارة وعلى يجعل أكبر أشوف فكرة بعض من واحد من المشاه م س ا ف ة تقل عن ع ش ر ة متر ج ر ي م ة مروريه عشان بتفزعه. لانك روعته فزعته、آه. هو م ا ش يعبر ي الطريق、آه. وانت اقتربت منه ز ي ا د ة فهو خ ش ي ة او اسرع هذا ترويع هذا الكلام اذا كانت ا ل ح ض ا ر ة ا ل ح د ي ث ة قد اهتدت اليه فهو موجود في الاسلام جزاء ما روعته طب أستاذ حلم شايف الـ الـ ليه المسلمين ببصوص المنهج بالطريقة ببصوص حكرا حلم استاذ شايف المسلمين المنهج ليه دي منهج العدل أ و منهج ا ل أ خ ل ا ق عموما ونشعر أ ن الغرب بيستقي منها أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة في تعاملاتهم يعني ل أ ن المسلمين أ ن تتعلم أ ن مثل القانون المدني الفرنسي قانون الوالديه ي والشركات والمراه م أ خ و ذ عن مذهب ا ل إ م ا م مالك في ا ل ش ر ي ع ا ل إ س ل ا م ي ه فرنسا واخد القانون المدني عن مذهب ا ل إ م ا م مالك في ا ل ش ر ي ع ا ل إ س ل ا م ي ه ونحن ن أ خ ذ قوانيننا على القوانين ا ل ف ر ن س ي ة ف ا ل ف ك ر ة هنا أ ن المسلمين لا ياخذون أ خ ذ و ن ل أ ل لا ا كما ق أنهم أ ي خ الشرائع كما أنهم لا أ ي خ ذ وهي ن هناك غ ر ب ة بين المسلم وبين ا ل أ خ ل ا ق و أ ص ب ح التسويق الإعلامي والتسويق الثقافي إ ع ل والتسويق ل ا ا م ي يقول انظروا إلى هؤلاء يعني أنا فاكر يعني أن في بعض شعر إلى في أبيات بعض لبيرام التونسي هي, هي طبعا ليست شعرا وانما يعني من من مما يفعله بيرام التونسي من ل ل ط ا ئ ف سواء سميت زجل او غيره كانت ج م ي ل ة جدا في انه ب يقارن بين اخلاق الشارع الفرنسي واخلاق الشارع المصري م ث ل او العربي كما راه فتجد انه ينتصر للشارع الفرنسي لا ولا ولا ولا ولكن نحن نرى المسلمين على حالهم كذا كذا كذا كذا فيما رأاه تجد هو منصب نحن نرى يقيم الناس على الحق ل د ر ج ة ان الصخب في ا ل أ س و ا ق مثلا、نعم. يعني زعيم يا فلان ما هو بيرم التونسي أ ن ا بس مش عايز أ ذ ك ر ا ل أ ب ي ا ت إ ن م ا بيرم التونسي يقول يعني أنك مش هتلاقي واحد في الشارع بينادي على واحد في الدور الخامس يقول يا له كلاكس الساعة محمد أو يضرب ثلاثة الصبح مثلاً. ولكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصخاب في、الأسواق. و ا ل ق ر آ ن يقول إ ن الذين ينادونك من وراء الحجرات واغضض ف... من صوتك واغضض من صوتك、نعم. فإذن لو أننا قسنا الأمور على ما جاء به الإسلام لأدركنا. إنما الفكرة في ساعة بين الإسلام والمسلمين طيب هو تساؤل يعني في نماذج كانت أي من ا ا ج موجودة ك أي النبي من صوتك ل الله عليه ى س ل العدلة ل م نقيم م كيف في هذا ا ج م هنسمع ع الآن ح ض ر ت بعد هذا الفاصل معنا. هذا ديننا دين الاسلام إ س ل م م عليكم معنات حازم بنتكلم مسألة بظالم ما بيظلمش والحاكم م عادلة يعني الله فضلت الشيخ حازم كنا قبل الفاصل الحقيقة كل الناس الرجل عادل أولاده والزوجة كذلك والزوج والجار ل في في بيتي يرى كنا أن أنها أنه أنه شاب ا ترى حد حد ح و و م س أ ل ة ان احنا نرجع ميزان العدل تاني يعني نبتدي نحطه ع ل ى ارض واقع في حياتنا هي هل ي ازاي تقتى ده مجرد ق ر ا ء ة في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم فقط وشعور بـ بـ بقد ايه كانت عظمته صلى الله عليه وسلم في م س أ ل ة تحقيق العدل والنصف في كل واقعه من وقاء واقع حياته حتى ه و بيخبط صحابي على بطن ه ب ي س و ا ك عشان يرجعه مثلا في الجيش يعني ن أ ا ا ل ح ق ي ق ة أ ر ج ع إ ل ى ما تفضلت حضرتك به في بداية اللقاء لما ل ل ق ا ء ذكرت أ ن ا ل د و ل ة يقيمها الله إ ذ ا كانت ع ا د ل ة حتى لو لم تكن مسلمه ف أ ق و ل ان ع و د ة ميزان العدل إ ل ى المجتمع وهو يقول بوضوح وبصراحة وتلك أصله بهذه نفسه الله أهلكناهم يأتي لم الكلمة تعالى القرى لما ظلموا ابن تيمياء من عند نعم يعني فربط بالظلم. ربط ال... ربط الاهلاك ه ل بالظلم、نعم. والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ان ا ل ا م ة اذا ر أ ت الظالم فلم ت أ خ ذ على يديه او شكاك ان يعمهم الله فليست ا ل م س أ ل ة خ ا ص ة ب ا ل ظ ظلموا ا وانما اتقوا لا ل الذين م منكم فتنة تصيبن خاصه بالظالم وإنما إلى ا ل ح ق ي ق ة التي ل ي ح ض ر فضلت به ان النفس أ ح ي ا ن ا تكبر فيشعر ا ل إ ن س ا ن أ ن ه أ ن ن ي شخصيا أ ن ا مقياس العدل و أ ر ى أنني أ ن انني أ ا الذي لا ي م ك أن أظلم إنما ج ب أن ل انا يثق ا ل إ س نفسه نفسا ا تماما هكذا ا ن أن يكون في م بل ل و و أ ن يراجع نفسه و أ ن يتهمهم مش أنا ك... ل أ ن ي ر ج ل تقي وصالح ومؤمن و أ ص ل ي و أ ر ى أنني ل لا أق... انني أقول قد أرى لأن ارى ل ق آ ن ع ل فكرة انني ل ق ر آ طرح هذا أ ن قد أرى أنني على صواب بينما أ ن ا على خ ط أ فطرح مثلا الذين ا ل ذ ي ن ظل س ع ي, ي... ي... و م في ا ل ح ي ا ة ا ل م ع ر و ه وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون ص ن ع ومتصور يعمل صح ف إ ذ ا لا تثق في تصوراتك و إ ن م ا لابد من القاضي الذي ينصف وأتذكر في القضية المشهورة اللي هي قضية الدرع بين علي وبين اليهودي القضية مشهورة ومعروفة لكن أنا أنه أن متذكر متعجبا لكن الدرع في فيها بقف القضية قضية بين علي القضية شيء الحقيقة بقف متعجباً أن سيدنا علي م ا هو ا ل ي ي ي ه و د ب ق و ل هذه ا ل ل د ر ع م ك ي وعلي يقول بدا ل ل ا ر ع وعلي ملكي يومئذ و يفتش ر المؤمنين ا ا ل ق ض ي ي بدأ ف في ا ل أ د ل لو ة مع أنه لو لو تفتش في ا ل أ د ل ة معناها ان ه علي قد يكذب والكذاب لا يدخل الجنه ن يعني لا يكون إنما أن مين ة الذي يثير عجبي أن علي الذي لا الشاهد ا قدم قدمه ب م. إزاي طب وعلي يرى أ ن تقديم الحسن ابن علي كشاهد جائز في مجلس القضاء لا معروف أ ن هناك شبهه ل أ ن ه سيرث أ م و ا ل أ ب ي ه فلا تقبل شهادته في الاموات أ م و ل إ ن ا ه حين صحيح شيء أنه ن قدمه قدمه على ل ف عايز لا أقول يثقن الإنسان بنفسه س م ق فقط القضاة ل لا إلى العلماء إلى القضاة إلى ا وإنما أن بد يرجع لكي يرى هل أ ن ا على صواب أ م على خ ط أ و أ ذ ك ر أ ن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم اختلف مع عائشه قال لا احكمي بينا ن من ما انت شائين م إذا كان الرسول عليه الصلاة طب نحكم بنا و... وهو أعدى م خلق على وجه الأرض ذرة عليه وسلم مفوش متقل من يعني عدله م... م... م... شك وعلى الرغم من ذلك طلب حكم خارجي نعم ل ك ا يريح نعم ب او ل ض ب ط كده نعم فيعني أ نستطيع أ ن نقول أ ن ه وافق على طرح ا ل قضيتي ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما قال و أ ن ا فعلا ج ا ر ي ك و ن ج و ا ك و مقتنع ا ن أ ن ا عادل لكن لابد أ ن أ ع ر ض مقياسي على من يحكم、نعم. وهذا مما يساعدني على العدل وعدم الظلم、نعم. ولذلك عمر بن الخطاب وهو المعروف ب أ ن ه الفاروق وأنه وأنه هو الع... إمام و أ ن ه و أ ن ه ا ل إ م ا م العادل وووو انما كان يقول ب لانه ي س ل ه أبو ل ل أ يرى أ ن من م ص ل ح ة عدالته أ ن يوجد من يراجع عليه هذه ا ل ع د ا ل ة فالمسلم لا يصح أ ن يستبد برايه أ ي في ه ل ل م س أ ة وده ب ح حديث ص ل البيتات أستاذ القضية في ب ممكن ر ا التساؤلات الناس لكثير من حتى في, ال... ال... الظلم في المساله ظ ل اللي في هو م أ ل ة م لما مثلا ش ا الولاد الآباء النبي ع وبعض بيبقى عند بعض ر بين بيبقى أبين بيدي ل و حد حد ق اتقوا الله بين أولادكم يعني مسألة هل بتبدأ وعديله مسألة يعني بين القضية بيت؟ من البيت يقدر البيت مع البيت مع البيت ل يقدر ي مع مع م ع ونحن ا مجتمع عادل هو ولا بتبدأ ا ولا ك م م بتبدأ من محكمين هو يعني نحن هو إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ق و ل ه من اين ح ا يعرف م ي ن ي ب د أ ا ل ح ق ي ق ة ما أ ر ا ه قد ي ب د أ من ت ر ب ي ة الشعور في داخله تربية شعور ا لان ع د ل ل ة أ ه معظم الناس شعور ا ل ع د ا ل ة عندهم مخدر نعم مخدر يعني مش واخدين بلهم واخدين يعني فممكن يسرف جدا في تقدير ا ب ن وفي اهمال ابن اخر、لا. ولما تنظر ت ل ا ق ي الابن الذي يقدره يستحق التقدير فعلا والتاني لا يستحق لكن النبي لم يقل لك اعط ي اولادك الحنان بقدر اخلاقهم وانما قال سووا بين اولادكم ولو في القبل ولو في القبله يكون بشيء إ ل ا ب ت ر ب ي ة الشعور عند المسلم أ ن ه يحب الدين ويحرص على عدم الانحراف عنه ويخشى ح ب هذه العدالة و ي ولذلك جاءت, جاءت ايات القران آ ن و أ ح د ي ث ا ل ب بوضوح وبصراحة بين ي عليه يعدل يوم القيامة الصلاة والسلام تقول للمسلم بوضوح وبصراحة مثلا إن من لم زوجته جاء يوم القيامة شكو مائل من أن بالظبط وشقه نصف ه مائل او ساقط、نعم. وورد انه يجرجره مثلا、نعم. في عرضات القيام فالانسان يبدأ يخاف ب د أ ي حينئذ ن مع ايضا مع الابناء في كل شيء ولذلك لقول واذا تحكموا العدل ليس مجرد القسمة, القسمة الناس العدل لقول الله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل حكمتم يا ساعات ان مجرد سيد حزم بتختصر بين فاختزل كل معاني العدل في حياته حتى مع نفسه يعني أنا من أعجب ما قرأت في حديث في البخاري النبي للرجلين ماشي تمشيش نعم. يعني يا يجلس بين فليهذه يعني عايزين ميزان القاضي اعجب على اعتقد بالنعل نعم نعل نعل العدل انا من ان النصف انت نهى ان نصف ونصف نوضح للناس انه انك ما ما ما واحدة ما تبقاش لابس نعل وساب نعل او الله الرجل مثلا الشمس والظل الدرجة حالك شمس ما محكمة ومحطوط طلب قرأت قصة رسول بتروح ورا حتى تختزلش لو ظل ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة و ا لفتت ح ق ق ي ة ل ا ل أ ن ظ ا ر والذي يستوعب هذا أ ك ث ر منا ا ل ج م ا ع ة ا ل أ ج ا ن ب لما ب يقرا و القران آ ن ن لأول مرة إ ح ساعات ق و لاول ه م بيعجبهم عجبك إيه, إيه اللي عجبك في القرآن ي آية في فتجد أن ا ق ر آ ن تقول م ث مثلا ل مثلاً يفعل ذلك فقط ظلم ا وما فقط ف ن س ه يبقى إذن قضية الظلم مش إن أنا بقسم إذن أن مسألة الظلم أنا مش او في م ح ك م ة ب ر د او ب ع م ل لا انا نفسي, نفسي مطالب اني اعدل مع نفسي <تصفيق> يعني اعطي حق نفسك لنفسك طب طب بها انا、حر. لا مين قال انت、حر. انت مكلف قال لا تظلم نفسك. فهذه الصورة مين نفسك تمنع انسان ان يقف ونصفه حر حر حضرتك صورة مكلف تظلم التي تفضلت ظل ونصفه في شمس يقف في في فهذه ونصفه أنا حر. أنا حر. انما لا هو يربيه على أ ن العدل من كان له نعلان فلينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا ف ا ل ف ك ر ة هنا أ ن ا ل إ ن س ا ن ب د أ يتعود على مبدا ا ل ع د ا ل ة حتى مع نفسه في الشيء القليل ولذلك والسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أعلم أو أو لم يقل عن ع د ل ه مع النفس فقط لا أ ص ب حتى عدلة ح ت مع الحيوان、نعم. اظن معروفة ق ص ة الحيوان الذي نطق、نعم. حيوان نعم. نطق نعم. نعم. الا ان تقول ظلم, صاحب. ظلم صاحبه والنبي عليه فوق طاقته لا ل ش غ ل و الانسان جامدوا هناك إذن ظ م من ل إ للجمل أنطق الجمل ورسول الله يشتغل ترجم مترجم أنطق بين عندئذ ا ا ا ل ل م ح ي و وعالم الإنسان لتجاوز الظلم، لتجاوز ع الإنسان الظلم ا ل ل إلى、لا. الظلم الإنسان ن ع د لو ب د أ يدرك أ ن ن ي أ ن ا س أ ح ا س ب أ ن ن ي ظلمت نفسي و س أ ح ا س ب عن ظلم الحيوان وسأ... بل سأحاسب عن مظالم أخرى الحقيقة في منتهى العجب مظالم الحقيقة أخرى عن منتهى في يعني في مظالم في ا ل إ س ل ا م حتى للنبات د ه شيء تستعجبه و ت س ت غ ر ب له جدا فالاسلام ي م ظ م في ل إ فالإسلام يراجع ل ل إ ن س ا ن م س أ ل ة ا ل ع د ا ل ة كمنهج حياه ة ك م ن ج ولذلك المقصود إيه؟ المقصود تربية الشعور أدوز وأنا المسلم、نعم. هل أنا السيارة اللي أنا ركبها دي لما بيطلع ركبها أنا أنا زيادة عند دي إيه تربية بنزين عند ا لا. لان ف ق ه ء حرام ليه ل الله نهى عن اتلاف المال、لا. طب بس دي ف ل و س يا عن م ا حر ت ل ف زي م ا ل لانه يجب ان ل ك و ن لك ان ت ت ل ا م عن اتلاف المال م ع ن ا ه ن ك حتى ه ذ ه ا ل ج م ا د ا ت لا ت ظ ل م ه ا ا ل ل د ا ا ب ة ت ي ص ا ح ب ه ا ق ا ل ل ه ا ا ل ل يلعنك ه واحد ماشي ل ق ا ه ا بتت تتدلع ب ت ت ب خ ت ر فقال لا الله ا لعلك ا فرفض النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ت ر ق ب قال لا تتبعنا ذ ب ة م ل ع و ن ة وفي ا ل ر ح ا د ث ة ا ل أ خ ر ى نطقت وقالت لعن الله أ ع ص ا ن ا لله طب ن هذا ب م المسجد ت ع ه ذي مجبول ة على ا ل ط ا ع عصانا يبقى ف ا ل إ ن ن س ا ولكن المسلم ب أ ن هذا المسجد هو مقاتل ن ي ا ح ى ومقاتل و أ ن ا ق ب ض ت ع ل ي يقول لي ه فاجره أ ج ر ه وإن أحد من أحد ل ت ا ف أ ج ر حتى يسمع كلام. كلام الله ثم أ ب ل غ ه مامنه أ د ي ا ل أ م ا ن ة لمن ا ت م ن ك ولا ت خ ل من خانك فيتربى عندي شعور ب ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ك ا م ل ة لا يهودي ولا نصراني ولا حيوان ولا نبات ولا ز و ج ة ولا أ و ل اولاده د نفسي ولا نفسي ولا العبد ا ل ل ي املكه ابيعه واشتريه ولا أ س ت ط ي ع ف أ ظ ل ه انسانا إ تربى عندي ا ل شعور بالعدل ما دام قد تربى ل ا يحصل بعد كده مجرد ترجمه بقى أنا عادل رجل سأعدل هنا. أنظر هنا أعدل هنا. ليس المهم الوقاع وإنما المهم أنني من داخلي تربى عندي شعور الاستقامة في العدالة هنا هنا هنا أنني وإنما تربى فأطبقه مبدل حازم أيها الإخوة والأحباب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إ ن ا ل م ق ص ط ي ن عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم و أ ه ل ي ه م وما ولوا لابد أ ن نفعل العدل م ر ة أ خ ر ى حتى تقوم الدنيا بهذا المنهج الرباني والنبوي وعلى وعد بلقاء جديد وفضيل الشيخ حازم صلاح وهذا ديننا الله عليكم ورحمته وبركاته أسماعيل بلقاء الشيخ صلاح السلام عليكم جديد ديننا حازم